أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وَ فِي العونَ وَم لائِهِ فَتَّبَعُ أَمْ فيِي العون وَما أأَممرُ فيِيعونَ بِشيد وَما أأَممرُ فيِيعونَ بِشيد يَقدمُ قَمَهُ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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين, شقوا ففي النار فَأَمَّا الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ففي النار لهم فيها زفير قَالِدِين فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الجنة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 يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ قَلَّصَ مَا هُنَّ